رجل يقول عقد أبي على امرأة عقدا شرعيا، ولكنه لم يدخل بها ولم يحدث بينهما خلوة ثم طلقها، فهل يصح لي أن أتزوج بها؟ حرمة زوجة الأبي تكون بمجرد العقد، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، والنكاح حقيقة في العقد، والله أعلم.